بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الفاروق السلفية باب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة لا يستطاع العلم طراحة الجسم فطلب العلم يحتاج إلى جد الاشتهاد وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى النعيم لا يدرك بالنعيم والتي هي بعنوان الاهتمام بالعلم للشيخ الفاضل عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. فمن جد وجد، ومن زرع حصص، ومن يزرع الشوك لا يحسد العنب. نعم، ومن طلب العلاء من غير كد سيدركه إذا شاب الغراب. سجلت هذه المادة في ليلة الخميس الخامس. من شهر جمادى الأولى لعام 1435 لهيرة نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين والآن نترككم مع المادة المذكورة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 محمد بن حزام البعداني حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وفي جهوده وفي دعوته نتحدث بارك الله فيكم دقائق يسيرة بما يحضرني وبما يفتح الله جل وعلا وإلا فقد جلسنا بارك الله فيكم في هذه الحلقة العلمية منتصفها بارك الله فيكم الأخير فسمعنا فوائد عجيبة ودرر أيضا في هذا الدرس وفي هذا المجلس وهكذا كما تعرفونه وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضع بأبحاثه القوية وترجيحاته السديدة وأيضا بفوائده ونصائحه الرشيدة فأصد الله جل وعلا أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك فيكم وفي السامعين أجمعين إخواني الكرام هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فمن وفق لمثل هذه النعمة العظيمة مثل هذه الكرامة الجليلة إلى مجالس العلم مجالس أهل سنة والجماعة المجالس المباركة والمفيدة والنافعة فليحمد الله سبحانه وتعالى وليسهد الله جل وعلا العون أن يعينه على شكر هذه النعمة والمحافظة عليها وأدائه حقها وهذه النعمة بارك الله فيكم تحتاج من الجميع إلى محافظة فيحافظ الجميع على هذه النعمة والكرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى بالوسائل والأسباب التي تعين على حفظها والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فهكذا بارك الله فيكم أهل الإيمان وهل التقوى يتعاونون على ما أمر الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فقيام الدعوة وانتشار الدعوة والله من أعظم الأسباب في مرضات الله سبحانه وتعالى في بلوغ المقامات الكريمة في جنة الله جل وعلا وهذا يحتاج من الجميع إلى تعاون وإلى مؤازرة وإلى مناصرة فمن وفق للمؤازرة والمناصرة فقد وفق لخير عظيم لخير عظيم فيكون سعيه مشكورا وأيضا ذكره طيبا في حياته وبعد وفاته إخواني الكرام وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى إن مما نتواصل به في هذا المقام تقوى الله سبحانه وتعالى ومما نتواصى به في هذا المقام في هذا المجلس الجد والاجتهاد في طلب العلم والحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه بارك الله فيكم نصائح أهل السنة فيما بينهم نصائح طلاب العلم والنصائح التي نسمعها من مشايخنا التقوى والصبر وأيضا الجد والاجتهاد طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا وما أجمل ما كان يذكرنا إمام الوادين رحمة الله تعالى عليه كان من حين إلى آخر وأسمع هذه الكلمات وكأنها تتردد في آذان إلى الآن يقول رحمة الله تعالى عليه هكذا في مجلسه أو في نهاية درسه هكذا يا أبناءنا أو يا إخواننا نتواصى بعد ذلك بتقوى الله جل وعلا انظر والجد والاجتهاد في تحصيل العلم أو في طلب العلم وتحصيله وفي الدعوة إلى الله عز وجل يقول نتسابق جميعا نتسابق جميعا في طلب العلم والجد والاجتهاد فيه في بعض مجالسهم بل في دروسه العامة يقول لبعض طلابه عندك يا بنين هل تريد أن تكون كالشيخ الألباني وهذا كان في حياة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهم ورحم الله جل وعلا مشايخنا وأنت هل تريد أن تصبح كالشيخ الألباني ثم كلهم يذكرون محبته ورغبته في ذلك انظر ماذا قال الشيخنا رحمة الله تعالى عليه قال كلنا يحب أن يكون كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الترحمل كالشيخ الألباني حفظه الله تعالى أي في المستوى في طلب العلم وهكذا الغيرة على السنة والدفاع عن المنهجين, المنهجين السلفين, السلفين كلنا, كلنا ثم يقول, كلنا يقول, ثم يقول إذن فلنتسابق جميعا, جميعا إذن فلنا فلنتسابق جميعا, جميعا في, طلب في طلب العلم والجد والاجتهاد في, في, في تحصيل العلم النافع, النافع فهكذا, فهكذا كان شئفنا من حين إلى آخر يوصي طلابه ويحث طلابه وينصح طلابه بماذا بتقوى الله تقوى الله يا إخوة تقوى الله <تصفيق> التي تنفع المسلم <تصفيق> التي تنفع المؤمن <تصفيق> التي تنفع حافظ القرآن <تصفيق> التي تنفع طالب العلم <تصفيق> التي تنفع الداعي <تصفيق> إلى الله جل وعلا <تصفيق> تقوى الله فكان <تصفيق> هذا نصحهم <تصفيق> رحمة الله تعالى عليه وكان يذكر أيضا رحمه الله تعالى عليه، فيقول وهو يوصي صلابه وتلاميذه إخوانه بتقوى الله جل وعلا أنها من أعظم المفاتيح في الفهم والعلم والحفظ ويذكر الأدلة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى إن تتق الله يجعل لكم فرقانا فإذا كنت تقيا لله سبحانه وتعالى كنت وليا لله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون ومع هذا المقام العظيم مقام الولاية من رب العالمين جل وعلا تنال أيضا كرامة التمييز الدقيق التمييز الدقيق نعم بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل بين السنة والبدعة وهذه السنة وأهل البدعة بين السلفية والحزبية وبين أهل السلفية وأهل الحزبية فرقان يجعل لكم فرقانا فتفرق أيها المسلم وأيضا يا طالب العلم بتقواك لله سبحانه وتعالى تقوى رب العالمين جل وعلا وتنالوا أيضا مفاتيح تؤهلك لطلب العلم طلب العلم العل. ويفتح الله عز وجل عليك فما هي إلى أيام أو شهور فطلب العلم يحتاج إلى وقت نعم وإلى جد واشتهاء فإذا بك قد صرت شيئا آخر صار لك مقام وصار لك شأن وصرت ذا مكانا وصرت أيضا, أيضا صرت ذا دعوة ويرجع الناس, ويرجع الناس إليك الناس ويستفيدون منك وتؤثر في قريتك في, في بلدك في مدينتك في, مدينة في مسجدك, في, مسجدك في, حارتك في حارتك ينفع الله عز وجل, عز وجل بـ بـ بـ نعم, بتقوى, نعم بتقوى, بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى وحرصك وحرس وحرس وجدك واجتهادك في تقصير عليك إخواني الكرام من فوائد شيخنا رحمه الله تعالى أنه رحمة الله تعالى عليهم كان في بعض ذروسيهم من حين إلى آخر يحثوا اللعبهم ويرفع من همتهم وينشطهم فكان رحمه الله تعالى ذات مرة يسأل فيقول يا أبنائي هل يسبق هل يسبق سيء الحفظ الحفاظ سيء الحفظ هل يسبق الحفاظ والجميع يجيب فيقول, فيقول لا, لا أو هذه غالب وجباته لا, لا, لا وأنا مترقب, مترقب باللسان الشيخ رحمة الله تعالى عليه فائدة, فائدة فكنا والله, والله ننظر إلى شيخنا ونسأل الله جل وعلا أن نفعنا بذلك وننظر إلى مواقفه إلى, إلى أسلوبهم, إلى أسلوبهم وهكذا ينبغي هل لنا أن نستفيد, نستفيد من مشايخنا, من مشايخنا وأن نقتبس من أخلاقهم وأيضاً من مواقفهم ومن سيرتهم الطيبة. فقال بل, بل, يا بل يا إخواننا قد يسبق قد انظر قد, قد, قد يسبق سيء, سيء حفظ حفظ الحفظ الحفاظ. ثم, ثم ضرب لذلك مثال. فقال فإن الحافظ انظر قد يمر على الصفحة بمجرد النظر, بمجرد النظر أو القراءة فيحفظها في ثم ينظر إلى صفحة الأخرى والثانية الأخرى والثالثة والرابعة, والرابعة وهكذا فيحفظ, فيحفظ بمجرد, النظر بمجرد, النظر بمجرد النظر أو القراءة ثم لعله قد ينسى ما حفظه بأنه حفظه سريعا بمجرد النظر أو, أو القراءة فقط قال أما بالنسبة لسيء الحفظ فإنه ربما يعيد ويكرر ويزيد وهكذا في اليوم الثاني يعود على نسل الصفحة فيعيد ويكرر ويزيد ثم لا يستطيع حفظ الصفحة إلا بعد مرور وقت طويل وتكرار كثير ولذلك لا تتفلت الصفحة من ذهنه غالبا بسهولة وهذا معروف بارك الله بكم وهذا مما يشجعنا ومما يرفع من همتنا في مسابقة الحفاظ في مسابقة الحفاظ في الأمل في الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نفسنا كم من شخص يقول أنا ما أفهم وكم من آخر يقول أنا ما أحفر وكم من ثالث يقول أنا سيء الحفظ وبعضهم يصرف نفسه بأنه بليد ومنهم من يصف نفسه بأنه كلمة من صفات أو من اسم الحيوان فما ينضغي لا ينبغي بارك الله نعم نعم أنت تستطيع الحفظة أنت تستطيع الحفظة نعم فأنت تحفظ اسمك ورقم هاتفك ورقم هاتف البيت وتحفظ أشياء كثيرا والحوالها التي ترسل إليك ربما بمجرد الاستماع تحفظها برقمها واسم المرسل والمحل الذي أرسلت إليه فكيف تقول أنا ما أحفظ تقول أنا ما أحفظ لكنك تريد حفظك الله أن تجعل من نفسك أو تريد أن تصل إلى مرتبة الحفاظ وفي لحظة واحدة تريد أن تقرأ فتحفظ وتريد أن تنظر فتحفظ وتريد, وتريد أن تستمع فتحفظ هذا صعب بالنسبة لنا وفي زماننا بارك الله فيكم لا سيما في هذا الزمان الذي كترت فيه المشاغل التي شغلتنا نعم. لكن سبحان الله ان عودت نفسك على الحفظ ولو حفظت يسيرا قليلا فإنك بإذن الله جل وعلا ستتقوى في الحفظ وستزداد ملكتك في الحفظ وهكذا بارك الله فيكم هكذا فيما مر على أنفسنا فيما شهدنا من إخواننا فيما شهدنا من إخواننا نعم نعم وبالتكرار بالتكرار ماذا يحصل الإقرار يحصل الإقرار في الذهن نعم هذا معروف وهذا بارك الله فيكم مجرب إذا لا نيءس أس... لا نيءس من أنفسنا ما حفظت اليوم نصف صباح موكرا تحفظها ما حفيتها, ما حفيتها في الغد, في الغد. إن, شاء إن شاء الله جل وعلا تحفظها بعد غد ما, ما حفيتها في أول في الأسبوع, الأسبوع, ستحفظها في الأسبوع, الأسبوع, ستحفظها في الأسبوع ستحفظها في آخر الأسبوع ما دمت تجاد انظر غير مهمل ولا كسول ولا مفرط ولا متلاعب ولا بارك الله فيك نعم, نعم. من تلك الأشياء المنومة، فأنت جاد مشتهب، اجعل أملك في الله عز وجل كبير وعظيم، والله عز وجل لن يخيب سعيك، لن يخيب سعيك، والذين جاهدوا فينا نهديهم صبولا. والله جل وعلا مع عباده المتقين ومع أوليائه الصالحين الصابرين والصادقين فالله جل وعلا معك بعونه وتأييده ونصرته فالله جل وعلا معك وأنت عندك من الجد والاجتهاد استعن بالله سبحانه وتعالى على ذلك ولا تعجزا وما هي إلا فترة حتى تظهر الثمرة بإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل أخواني, أخواني, أخواني, أخواني الكرام من المشاهد العجيبة كنت ذات مرة في بعض القرى ولم يكن بين يدي إلا عدد قليل وكان أكثرهم من الشبا يعني من المشايخ كبار السن فكنا نتحدث عن حفظ القرآن والاهتمام بحفظ القرآن وتحدثنا عن فضائل صورة البقرة ثم بعد ذلك قلنا ما رأيكم؟ أيها الآباء والمشايخ الكرام أن نحفظ صورة البقرة سنحاول إن شاء الله جل وعلا أن نحفظ هذه الصورة بأن نقسم الوقت بين مغرب وعشاء إلى قسمين في الحفظ والتسميع للمحفوم والكسم الثاني بإذن الله جل وعلا للقاء درسنا والاستمرار فيه والحفظ ان شاء الله جل وعلا ستحفظون في كل يوم كم آية واحدة. قالوا ما هذا صحيح؟ فقلت إن أنتم إن أنتم صبرتم وصبرتم ورابطتم وجاهدتم أنفسكم على ذلك أعمل من الله عز وجل أن تحفظوا سورة البقر. كل منهم شيفان كذا في السن مشغول لا يتفرغ إلا بين المغرب والعشاء. وهذا يتكلم يريد أن يكسر والكسرة الثقيلة بالنسبة لفتحة بالضمة فلا يستطيع أن يكسر الحرف فيفتحه صعوبة لكن سبحان الله يا إخوة مرت الأيام فيحفظون في كل يوم آية ثم أرى منهم جدا واجتهابا ونشاطا فيقول زدنا فكنا نعطيهم آيتين ثم مرت فترة فكانوا يحفظون نصف صفحة في كل ليلة لكن لا نحفظهم ونعطيهم التلقين في الليلة المقبلة إلا بعد ما نسمع الأول ثم في الأسبوع يومان. في تسميع المحفوظات المحفوظ من أوله وهكذا دوالي كبارة الله فيه حتى فوالله ما مرت فترة حتى حفظوا صورة البقرة شيبان ثم سطر وأتواصل بالشيبان من حين إلى آخر فاستمر معهم رجل آخر معلم وإذا بهم يبشرونني بأنهم قد حفظوا صورة آل عمران بعد حين سورة البقرة سابقا سابق. لأننا كنا نتحدث عن فرص سورة البقرة سورة وصورة آل عمران وأنهما تاتين يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صفبهما يوم القيامة وأنهما الزهروان من القرآن كما جاءت أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله صلى وسلم فإخواني الكرام وفقني الله وإياكم لما يحبوا يربع كبير السن شايب، كبير السن قد ضعفت ذاكرته جدا نعم ومع هذا بالجد والاجتهاد وصل إلى مرتبة فأنت أيها الشاب وأنت أيها الرجل وأنت يا أخ الكريم وأنت يا قالب العلم الذي ربما قد شغلت فترة الآن جاءت فرصة لتنعشك فرصة عظيمة بين يدك لتنعشك في مراجعة المحفوظ مراجعة القرآن وحفظ ما لم تحفظ وحفظ الحديد فرصة عظيمة جدا تضيع لنا هذه الفرصة من بين يديك وعلى نفسك أخي الكريم موقف آخر بعضهم خبرنا فقال أنه كان يعرف شخصا وأظنه إما بنغالي وإما هندي وكان هذا الشخص في بلاد الحرم قال وكنت أسمعه يكرر آية واحدة أعية واحدة ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع, ويرجع, ويرجع. قال حتى قلت هذا هذا إلى متى؟ أنا قد سائمة من السماع منه. فكيف هو؟ هو يذهب ويرجع ويذهب ويرجع. ما عنده إلا الآية. نعم. نعم. يقول هذا الذي نقل قصة ورأها وشهدها. قال فوالله ثم. ذهبت عمرة أو حجا إلى بلاد الحرمين بعد عدة سنوات فإذا بي أرى نفس ذلك الرجل قد جلس مجلسا في ذلك المسجد وتصدر للتدريس وتلقين القرآن الكريم سبحان الله أنظر وهو أعجمي هو رجل أعجمي لسانه ليس بعربي عربي. ومع هذا جد واجتهاد وهكذا يحاول محاول. إخراج الحرف مخرجه من مخرجه وأن يعطيه صفاته اللي... اللي... اللتين يعني لازمة ومتصب بها ذلك الحرف وقوم لسانه العجم حتى نطق وقرأ القرآن الذي نزل بلسان عربي فصيح ولسان عربي مبين أمبر. أمبر. فأنت استعن بالله ولا تعجزا بعض الناس ربما يقول أنا صعب أو صعب أن أتعلم التجويد أو أنا أكون مثل القاري فلان أو فلان من الذين يقرون قراءة جيدة تاخي جزاك الله خيرا أنا ترى أن من في المجلس أشخاص من أصحاب اللسان العربي أبن عن وهم يجيدون اللغة الإنكليزية وبطلاقة وجداء وآخرون يجيدون لغات مع الإنجليزية، الفرنسية، وأخر الهندية، وأخر الأندونسية، وهكذا. سبحان الله. ولسانه العربي. لسانه العربي. فكيف حفظ هذه اللغات الأخرى؟ أخرج من بطن أمه وهي على لسانه؟ كلا. والله أخرجكم من بطن أمهاتكم. لا تعلمون شيئا. إذن, إذن عود لسان عوده, لسان عودة, عودة على, هذه على هذه الكلمة الغريبة, الغريبة على جميع على جميع التي لا يعرفها له ولا أبوه ولا جده ومرنا اللسان وحفظها على لجرها وبجرها عجرها ثم حفظ الكلمة الأخرى والثانية والجملة الإنكليزية والصفحة والكلمات الكثيرة ثم إذا به صار يتكلم باللغات الإنكليزية واللغات الأخرى وصار كما يقول بعض الناس بل نعم, نعم. لماذا با... با... لما با... أن يعده لغات إذا حصل بجدن هذا بجد واجتهاد وتعب ورحم الله الإمام مسلم. إذ ذكر, اذ ذكر عدة, طرق عدة طرق لبعض الأحاديث في مواقع, في مواقع الصلاة في صحيح. ثم, ثم أصند إلى يحيى بن أبي كثير فقال يعني ابنه يحكي عن أبيه يحكي ابن أبي كثير حكى عنه ابنهم فقال حدثنا أبي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم فطلب العلم يحتاج إلى جد واشتهاء وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى النعيم لا يدرك بالنعيم بمعنى المستوى الرفيع والنعيم ما يحصل الشخص أيوه. بالدعاء والراحة, والراحة والنوم, والنوم والنعيم لا بد من جد واشتهاد فمن جد فمن وجد جد ومن زرع فمن حصد ومن يزرع الشوك لا يحسد العنب نعم ومن طلب العلاء من غير الدن سيدركه إذا شاب الغراه ومن أسباب, أسباب طفع الهمة, طف الهمة بارك الله بارك فيكم, الله فيكم ما, نجده ما نجده من مشايخنا عند أن تجد معلمة وأستاذة وشيخة, وشيخة مستوى من الخير, من الخير وهكذا التبات, التبات ومن النصايح، والتوجيهات هذا مما يعين, يُعين أيضا الحرص, أيضا والمداومة, أيضا الحرص والمداومة, والمداومة فحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإنقل اليوم الجمع هذا لم أشهده في درس من الدروس فأتمنى بإذن الله جل وعلا بعد فترة, بعد فترة الجمع هذا, هذا ومثله, ومثله والمسجد ممتلئ والمسجد أيضا, أيضا الذي في, في, في, في على, على أيضا ممتلئ بإذن الله وعلا جل وعلا والوجوه, والوجوه النيرة ال... التي في قلبها فرح وسرور بهذه الحلقة العلمية وبهذه الفوائد والدرر في هذا المجلس أيضاً, أيضا على حرص في التقييد, التقييد وايضا في التسجيل, التسجيل وأيضا في المراجعة وأيضا بارك الله فيكم في المداومة, في المداومة بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا الذي نرجوه من رب العالمين عز وجل فنقول بارك الله فيكم ونعيد يظل الله خيرا الشيخ الكريم والفقيهة الوقور أبا عبد الله علي مثل هذه الفرصة وإلا فكنا نتمتع في سماع الدرس نعم فجزاه الله خيرا وحفظه الله تعالى جزاه الله خيرا أيضا بارك الله فيكم على حبتهم على البقاء وحرصه على إفادة إخوانهم إفادة إخوانهم والصبر من يصبر نعم بعد العصر إلى بعد العشاء وهكذا وسبحان الله وهذا يسأل وهذا يستفسر وهذا عنده إشكال وهذا يطلب توجيها وهذا يطلب نصيحة لا يا يا اخي نعم, نعم نعم فلا تشغلنا الشواغل وهي كثيرة جدا عن هذه النعمة العظيمة وعن الانتفاع بها وعن التعاون جميعا بارك الله فيكم في المحافظة عليها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والكلام يجر بعضه بعضا والحمد لله رب العالمين سبحانك أشرف ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب وإلى اللقاء مع مادة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته